كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا, فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء من إن أنتم إلا في ضلال كبير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 قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليني تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلم